صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح المؤمنون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 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فِي قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فَخَلَقََ الْ المُضوَةَ عضَمًَا فَكَ سَوونَ العظَامَ نلَحمام ثَُّااش يأََّهُ خَلْقَ خَرُ فَتَبَوكَ اللَّهُ وَحسَنُ الْخَالقِين ثَُّ إَِّكُمْ بَعدَ ذَلِكَ لَمَيتُ كُم يومَ القياامَتِ